بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم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 قالوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء إِنْ أَنْتُمْ الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليك لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئلا تنتهوا لنرجم أنكم ولا مس أنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر الله تغنى عني شفاعتهم. أتخذ من دونه عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصرق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون